الكفار عن تحريم ما أحل الله من رزقه مما شرع لهم عمر بن لحي لعنه الله من تحريم ما أحل الله وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم وقوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل االله الله أذن لكم أم على الله تفترون وقوله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وقوله وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا الآية وقوله وقالوا هذه أنعام وحرض حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم الآية وقوله حجر أي حرام إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم وفي قوله الكذب أوجهم من الإعراب أحدها أنه منصوب بتقول أي لا تقول الكذب لما تصفه ألسنتكم من رزق الله بالحل والحرمة كما ذكر في الآيات المذكورة آنفا من غير استناد ذلك الوصف إلى دليل واللام مثلها في قولك لا تقولوا لما أحل الله هو حرام وكقوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات الآية وجملة هذا حلال وهذا حرام بدل من الكذب وقيل إن الجملة المذكورة في محل نصب بتصف بتضمينها معنى تقول أي ولا تقول الكذب لما تصفه ألسنتكم فتقول هذا حلال وهذا حرام وقيل الكذب مفعول به لتصف وما مصدرية وجملة هذا حلال وهذا حرام متعلقة بلا تقوله أي لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب أي لا تحرموا ولا تحلل لأجل قول تنطق به ألسنتكم ويجول في أفواهكم لا لأجل حجة وبينة قاله صاحب الكشاف وقيل الكذب بدل من هاء المفعول المحذوفة أي لما تصفه ألسنتكم الكذب قال رحمه الله تنبيه كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتورعون عن قولهم هذا حلال وهذا حرام خوفا من هذه الآيات قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة قال الدارمي أبو محمد في مسنده أخبرنا هارون عن حفص عن الأعمش قال ما سمعت إبراهيم قط يقول حلال ولا حرام ولكن يقول كانوا يكرهون وكانوا يستحبون وقال ابن وهب قال مالك لم يكن من فتي الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام ولكن يقولون إياكم وكذا وكذا ولم أكن لأصنع هذا انتهى وقال الزمخشري واللام في قوله لتفتروا على الله الكذب من التعليل الذي لا يتضمن معنى الفرض انتهى وكثير من العلماء يقولون هي لام العاقبه والبيانيون يزعمون أن حرف التعليل كاللام إذا لم تقصد به علة غائية كقوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا الآية وقوله هنا لتفتروا على الله الكذب أن في ذلك استعارة تبعية في معنى الحرف قال مقيده عفى الله عنه بل كل ذلك من أساليب اللغة العربية فمن أساليبها الاتيان بحرف التعليل للدلالة على العلة الغائية كقوله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الآية ومن أساليبها الاتيان باللام للدلالة على ترتب أمر على أمر كترتب المعلول على علته الغائية وهذا الأخير كقوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا لأن العلة الغائية الباعثة لهم على التقاطه ليست هي أن يكون لهم عدوا بل ليكون لهم قرة عين كما قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا أو نتخذه ولدا ولكن لما كان كونه عدوا لهم وحزنا يترتب على التقاطهم له كترتب المعلول على علته الغائية عبر فيه باللام التي على ترتيب المعلول على العلة وهذا أسلوب عربي فلا حاجة إلى ما يطيل به البيانيون في مثل هذا المبحث قوله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين يفترون عليه الكذب اي يختلقونه عليه كدعواهم أنه حرم هذا وهو لم يحرمه ودعواهم له الشركاء والأولاد لا يفلحون لأنهم في الدنيا لا ينالون إلا متاعا قليلا لا أهمية له وفي الآخرة يعذبون العذاب العظيم الشديد المؤلم وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله في يونس قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وقوله نمتعهم قليلا ثم نضرهم الى عذاب غليظ وقوله قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضره إلى عذاب النار وبئس المصير الى غير ذلك من الايات وقوله متاع قليل خبر مبتدا محذوف أي متاعهم في الدنيا متاع قليل وقال الزمخشري منفعتهم في الدنيا متاع قليل وقوله لا يفلحون أي لا ينالون الفلاح وهو يطلق على معنيين أحدهم الفوز بالمطلوب الأكبر والثاني البقاء السرمدي كما تقدم بشواهده وبهذا أيها المستمع الكريم نكتفي في هذه الحلقة ولنا لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته